بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا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 نِسَاءٌ إِذَا عِدَّنَ تَمْحِيصُ عِدَّةُ حِلْمِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَحِضُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهم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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عَذَابًا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا